بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او امن قص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا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 تَخِيبُ وَكِيلًا وَصِبًا عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ إِنَّ لَذَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا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 كان وَعددُ مَفرْول إن هذه تذكاح فمَ شَاء أن تخواذ إلى وَبّ سبيلَ.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 لم أَ سَ يكونُ مِنْكُم مرض وَآ خَرونَ يضِْبون فِي الأرضَ بَ تَغونَ مِن فَضْل للِله وَآخَرون يُقااتِلونَ فيِي سَبيلل